وأن اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي انا ارى الهدهد ان كان من الغائب لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحقت بما لم تحط به وجئتك وجئتك من سبئين بنبئين يقين إني وجدت رأتا تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم.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 اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تول عنهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا ايها الملأ إني القى الي كتاب كريم انه من سليمان و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 قالوا نحن أُنَوَّ وَأُنُ وَأُنَوَّ بَأْسِ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إلَيْكِ فَاضْرِ مَاذَا تَأْمُرِينَ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوا هَا وَجَعَلُوا وَجَعَلُوا أَعْزَتَ أَهْلِهَا أَذِلَّ وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهديه فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله فما الله اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون ارجع اليهم فلناتينهم بجنود لا لاقبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذله وهم صاغرون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 قال هذا من فضل ربي لي ابن ولي اشكر ام اكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها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 وَصَدَّهَا مَا كانت تَعْبُدُ من دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا, إنها كانت من قوم قَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ لَهُدٍ الصرح, قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسيبته نجة وكشفت عن ساقيا قال إنه صبح ومرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين